سور الحرام طاح صط النبي صاح سور الحرام طاح صط النبي صاح انكسار ظهري والولع على صمراح انكسار ظهري صح. سوري الحرام صط صبط النبي صاح يا علي وينك يا حاو الضعان ردني المدينة أردشتكي المصطفى اشحل علانا ولك يا حا بيها الضعان ردني المدينة اشحل علينا اشكي عيني تشفو في الاخ اللي حماتني اللي تهون روعتي وانسح واللي تهون صحو يوني اشكي انال تشفي الحنون من اللي رعاتني او من الضما اصل رسغتني اشكي عني جف الحنون من Allah الله يساعدني Allah Allah الفجيعة الله الله <تصفيق> حسافه هل تشوفم قطعاه حسافه هل جسوم موزعه حسافه الفضل لا يتركني بالجروح أخي يسليني بغربتي أدايين والله يمسح دمعتي اخويا صاحب القلب العطو حسافه اتركك يا نسيو صاحت النساوين وبجت سياوين صاحت النساوين وضجة الصياوي إش هالوضع يا أخويا سهم العدى بعاناك إش هالوضع يا أخويا سهم العدى بعاناك هو الأشد يا ولي هذا العمد براسك <أتكلمنا> وما احد الينا <المشر> <أيه> احترق خيامنا وما <أيه> احد <أيه> الينا وانت اخو <يا> نايم الماشرع <متحرق> رميه وانت اخو <يا> نايم الماشرع <النظرق> رميه ننظر ننظرك يا <ها> غالي نتواسد الوطي ننظرك يا غالي نتواسد الوطي افاحت النساوي ببرجة الصياوي افاحت <ها> النساوي ببرجة الصياوي جمعتي بين الجفن والله جريا ويفوق المشرعه واسفره مياه والشباب مقتله والعطش يلهاب قلبي والله ينكسر حالي صعاب يلتساي الحسرة عن هالرزية الجدل يم من نهر رائل حميّة والله الجدل يم من نهر رائل حميّة قطع يا والي دم ما يشخاب والسهم نعبذ بعنا قطعا شفايا والدم ما يشخاب والسهمنا بذبعنا القلب يتعاب سوري الحرام طاح صبط النبي صاح سوري الحرام طاح صبط النبي صاح انكسر ظهري ويلي ويالعزمرا انكسر الموج نفح والبحر من اغنية مدى ذراعا الموج يوهد القاربا نفح والبحر من أغنيتين مدى ذراعا يا حبا وقد رحى سويا القارب متى طياح منا دمع المخاض في رؤيتين ايضاء وان نور مذاب متى دمع المخاضب في رؤيتي تقبلتهم كاربلاء ومن رزياء كأن الوجه من طعم الدموع وصوته مثل <متحدث> تاكسير الظلول وصاوتن مثل تاكسير الظلول وصاوتن مثل تاكسير الظلول وصاوتن